الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الديهين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم التاقب إن كل نفس لما علي حافظ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 وأكيد كيدا فمهر الكافرين أمهلهم رويدا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيل إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال